وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Wafil ardh quta mutjaawirat wajnnaat wajnnaat min a'na biu wazargu wanaixinu sinwanu waghir sinwan yusqab maaio waqida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 118. ويغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد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 والذين دعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباستق كفه إلى الماء ليبلغه وما هو ببالغ وما إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم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 خلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمال السيل زبدا رابيا ومما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 لك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبئس مهدأ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ إلَيْكَ بِرَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الْأَلْبَابُ ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا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 سط رزقا لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع ويقول الذين كفروا لولا أزل عليه آية من ربهم قل إن الله يضل من ويسأ ويهدي إليه من ألاه الذين آمنوا وتطمئن قلوبه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبالهم قبال 124. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن 125. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 قال بل بلزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَفَقٌ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 والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أُنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأابه وكذلك أن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 كَمْ بَضٌّ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصِّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Takdumakar yang dari sebelumnya, fllallah yang mukar semua. Yg mengenal apa yang di dapatkan setiap orang dan akan mengetahui orang kafir yang mengucapkan dusta. Dan yang berkata orang هُوَ مَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ